الحال شنو كانت نشد على الحال لكن على الثالث يا لامر خيره مشاكل الدنيا عريضه وطوال ولا دني ونعاش هذا مصيره متى صفي الدنيا على قفايا وقمار تم واحد لو طابت جراح ضميره وللذي عانيت من ضيقات البال ومن الزع على ما عاد عندي بصيره اليوم صدري للهواجيس مدال قامت هواجيس الظماير تديره بسبب من هرجه مع النعس انقل يا ما سمعنا لعلم من كثيره لكن ما صدقت بكثر الاقوال لو الذي ما يعلم الغايب غيره جيته قبر لا ين عقد حلال اشقال نبرتي جمعتها جبن في نظيره صديتي ما بغى الناس تدري به الاحوال مبغى العاره بتدري بكشفاس سريره اثر الغلا يبقى لو الناس عالطال ومهما يكون بداخله النفس غيره ادر الغلا يا بقا لو الناس زعطار ومهما يكون بداخله النفس غيره ادر الغلا يا بقا لو الناس زعطار مهما يكون بداخرا النفس غيره